على الكافرين غير يسير درمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبثر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا سحري يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملا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 وَسَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين فما توّفعهم شفاعة الشافعين فما توّفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستفرا فروت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة